لماذا؟ لأني يربي بها الصوفيه والزيجانية ربه شارك الأمة على الخنوع والصبائل الأمياء والضلال إلى أخيه فهم في أحد من درسات العديد الأجياء لهؤلاء يكون في حيوانات ما عندهم أقول قلت لكم فرد فرد فرد على السبب فكسر هذا من ولا ولا إخيه ولا مجردين متدفلوا <هو> بحق حتى منهم يتفقين ما يقومون بمسك في عقلات في عقلات كده أنت في هذه لا عقل ولا جريل ولا قلوب ولا كيف يجب أن نرضى بأكبر ان وحال نمكن أن نصنع ونسع حكاة بعد الماضد أنا والله <شفة> ما أحاك في الشيطان وطبع في هذه الجسيرة فتاة المتيرة جسد حد الصيف راحت، لكن فتاة هذه فهذه الشيطان الخبيثة ضربت بجذورها الى عماس الارض شجنة عظيمة جدا مرتخة واختير لها هذا الزلاد بلاد التوحيد ثم صارت تصدر لهذا هذه البلاد كانت دوابها القطنيين تصدرون هذا الججنة الى العالم ضربة ضرب للإسلام لا نظير له اقول هذا بدون مبالغه بعدها الله أصلح هذا البلاد هذا الإجلس المسجد دعوة الإمام المجدد حمد هذا نسع كل مظاهر السر والشفر والشفر والسفر والذل الآن سعر الشهر بالسياسة والرسلحة والسهار وهذا سجل الآن فهنا الشهر مشؤول بالسياسة سياسة الحار والبهاج والتعالى البنور كلنا الكفار والمجتمعات الكفار طلن هؤلاء جمعوا في المجتمعات ويخطروا المجتمعات لكن عند الثقية والخار والخجن وإلا ليك شبع كتب الأسر ويحن عنها كي ما يفعل لهذه أنا العيش أحاول الله مثل أنا لكن أحشى كتب الأسر أطبعها أشتفى اللغات وأشتفى العالم إيش تجعله وتسعتبه الحباب ليه إذا أحد يقول أنا لكن كتب الأسر ويشترها ويروج لها ويمجد ألا إيش تقول فيه ما تريد هكذا بالنوين يتقل يتولى يؤمن ما فيها من أكائب فاسدة والأذكار من حالفة لأن في, في ما إذا خيرون منها وإذا في علم الله يقول تقول هل يجب إطلاق على إطلاق شهيد بالجد لا جد فأنا هذا ما طرأ أنا, أنا ما أثر أحد المجنونين لابد أن أشهد طرأنا لابد الجنة فنحن الآن أحد أحد الجنة إلى الله له شهيد له وصوب بعد عشر للجنة وكأهل بادر من الجنة وآل بدر وآل بيئة الرضوان ومثل المراه المرأة التي خُطَّت سكرة شهيد لها في عبد الله الخلا هؤلاء وما عداهم نرجو لهم الجنة من الصالحين وناخاب علينا أن الوقت ولا نخاف له في ولا لا، فإنما نفضله. آه. لكن الغلاف كل شيء لمن واحد رافضه كذب. هذا كل شيء. وقت ولا ما أصلنا أو ما ما يدولا جيد. إن رحمتك قارتين لما قصدي الله رحمان جاهز عشر سنوات الاكثر جاهل جاهل جاهل اول بدأ أول أسمراج جاهل وأطار قناعه أو يصدق حيشة لكأنه ها؟ وبعض فصائر هم اللي قتلوا قائدهم يقفل وصله رجل ما يمسكوا فيه الزجالي الذي يقول في الشتنة التي حدثت في عهد الصحابة نحط في الاسلام الكلام فبتدأ هل تفوت على السنة والجماعة؟ نعم. هل يقام بسفر من جهر ربي صلى الله عليه وسلم. قمة المعازفة المجاهن؟ لا لا. قمة السفر. المجاهد ما فياه عاصيك حاربه يحذر منه ندعوه إلى التوبه نحن إذا ما كاد نسفر الناس لا فينا لا قمة السفر. لا ان يشرب الخمر او يزني او يسرق هذا عاصي اذا بس فهو كافر اذا كان الخمر حلال فانت كافر خربت انسان اذا كان الجنيه حلال فانت خربت الحمرا اذا ظل حلال خربت وهكذا بارك الله فيكم اما اذا كان القلب مسلول والله الله القلب هذا هذه ما نستخدمها يقول عاصي ويخدمها نعم ما رايكم يقول ايه والنصارى ايش شيء نستبعينوا بينهم عدا والهنية هذا تدستخي هذا غلى ان هذا الضلال والكهنة مع العداء شهر حلاق الله هذا هؤلاء سفاء الاحلام يحدث لهم غرائب وعجائب كان غرائب وعجائب في الذي يجب فيه هذا. و تارك الرفيق و يترفقون و يدلون في المواطن التي يجد فيها الشده فقلب الامور ابن حي يقول الرسول امرنا باقتحام الخوارج وامرنا بالصبر على ولاه الامور و تناسب الاحاديث هذه البارحه فقط ويعني ادى لكم و الله سعيدهم الى اخر النسوط التي جاءت تؤد و وتنقب الصبر لأنها من حشيل خبير يتلقى عن الله عز وجل عن من الله رب العالمين الا يعلم ما خلقه اللطيف الخبير وبلغ رسول الامين هذه من الامانه التي بلغها الرسول عليه الصلاه والسلام بلغها يجب ان تلقاها احترام وتقدير وان نحتكم ونحافظ إليها لكن هذا لا يجب أن نحاسب الى هذا وعلى سلاعكم بالسئيلات الضالة والسلام الخالق إذا جاءت البجع تحذر منها رسول الله ويغضب ويحذر ويحذر ويهدر الحذر من السبب هاولا اما اكم يدلون انه هدار اين اخدوه فكلموا دمون. غيروا دين الله بدلوا حين وهم أشجدوا في من الفكار فالحكام تتحلوا فهم بدلوا من أبعاد الرصور والله والله ان رسالهم الحاكم هذا تخاذبون لنا لكن كما هذا الدين و لكن إذا بالأصول والقواعد والمنال كذا بذجلوا فيه إلى حكما من خذين فقام و يقولوا سبقام بذجلوا فيهم كان فيه أم بارك الله لكن سجأت شغله كذلك الحاكم و تتبكر الله على أم او من يسجل منهج السلف ولا يرضى تطليق هذه المماركات والتجليلات رجل الله على الحفظ ونحفظ لسلق مرة السلف صارت بكل جئة اذا أردت انتكم على الإسرنة هذا المسلح والله خير رضي الله وبدلوه هذا يلقبط على سجل ما جاء فيه ايش هذا الخامس هي. خبريه من أحد من صلى عليه وسلم فارونه وهي تضعه للإختيار فلا تصرف الله عليه لذن أحد صغيرا كان أو امره الى الله تعالى والله ليس عليه ما لا نعرفه عليه ما لكن أنا ما أصلي عليه بعد ما عرفته والله ما أصلي عليه أبدا ولا أترك حمدك عنه عنك واحد لأنه عند رب الحلول وحدة من جود أشياء وعنده وعنده أطوال الثلاث حرنا استعدامة المثالة والله أحيان بألي شاب وإلا والله فضل رياض جدا ويأخذ على من ينصر أقصره وجامعانه ويبعون أهل المثالي أخذ فيها ما فضله واتكلم عن شرن بيته لا تتفعات مدهات ما عنده يتبع لو كانت في عامة هذه وشوف والتحضير منها وهي الرجل من الضلاف الراجل الثالث كثير البدع ثابت من عطول لكن تمر الحرب على أطلال ومنائل وطلقين لا يواناها فإنك تضع ما ستكون هذا الضلاف خندب خلف هؤلاء تتبع وبطلق آثارها هذه حمة أكتب صوت بيكتب لا أكرد جمرة حياة رب الله حياة في الحسن طني لا بس بعينها ممكن تصل إلى بعضه لأنك مطمن أنك مفيد الله الله مهندم مهندم مهندم مهندم على قوم نعم السلام عليكم تقبل الله مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع. بالمدينة النبوية آتف رقم ثمانية ثلاثة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية